معاشر الاخوه ان الناظر الى احوال المسلمين في كثير من البلدان وما نزل عليهم من تسلط الاعداء وكثره القتل فيهم وما احوال الشام والعراق واراكان وغيرها من الاوطان بمناى عن اسماعنا كم هو شديد على المسلم ان يرى اخوانه يساوون سوء العذاب وينزل بهم ظلم الشديد والعدوان إن كثيرا من بلاد المسلمين أصبحت مرتعا لأعداء الدين فأضعفوا جيوشهم واقتصادهم وذبروا التنمية والحضارة وأوقفوا التعليم والتطوير وفرقوا جماعة المسلمين وأصبحت تلك البلاد ضعيفة وأصبحت تلك البلاد ضعيفة حتى صار العدو يتحكم فيها وهو من يقرر مصيرها بل مصير شعبها لقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا التسلط وهذا المثل الكبار في الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن ثبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفوه ما عن أكلت على قصعتها فقالوا يا رسول الله أمن قلة بنا يومئذ قال أنتم يومئذ كثير ولكن تكونون غزاء كهزاء السيل، تنزع المغابة من قلوب عدوكم ونجعل في قلوبكم الوهم قالوا يا رسول الله وما الوهم قال صلى الله عليه وسلم حب الحياة حب الحياة وكراهيه الموت فقوله صلى الله عليه وسلم تداعى عليكم نمر اي وهناك المشاهد فإن أرامي الإسلام فإن أرامي الإسلام اليوم فيه من أرواع الخدرات وما أخرجه الله لهم من ضغط الأرض وما أفاءته السرع والثمار وما جرت به الانهار ومن وقوله عليه الصلاه والسلام كما تداعى الاكله هو جمع اكل وهو انهم يشاهدون بما في ايدي المسلمين كما تداعى الاكله الى مصعدها ين يجتمع الآكلون على القصعة، وهي الإيمان والوعاء الكبير والوعاء الكبير الملي بالطعام الذي لا يمنع منه أحد لكثرته ووفرته ولعدم وجود ما يمنعه من الأجل أي يأكل والمشاركة في ذلك، فهذا يصف به النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون من الصدوع والهجوم الذي يكون من عباد الله أنهم حينما يتداعون الى ذلك والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام يقدم في هذا الحديث قرب تسلق فرم الكفر والضلال حيث يدعو بعضهم بعضا مع اختلاف مننهم وتبايل مشاربهم وعقائدهم لكنهم يجتمعون جميعا على حرب أمة الإسلام والطمع فيما أفاء الله عليهم يكسروا شوكه المسلمين ويغلبوه ولاخذوا الله من القيام وانتم تقون عباد الله جاء نبي واضح تحالف النصارى واليهود والمجوس والمد وقال الله انهم يكيدون كيدا هذه حقيقه العدو بل هذا ما نراه واقعا في افعالهم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى اذ يتوفى الذين تفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحقيقة ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد Barakallahu alayhi wa lakum Fa al-Qur'an al-Azim Wa naf'a'ni wa'iyyakum Bima fi'i'mina al-Aiyyat wa al-Zikr al-Hakim A-Qur'u ma'a sami'atum Wa astagfirullah al-Aliya al-Azim Wa lakum Wa nisari al-Muslimin Min kul dhambin من إحداث قانون يقضي بتحريم دولتنا المملكة العربية السعودية وأنها ضارعة في الإرهاب ممثلا بأحداث تفجير الهرجين وان لها الحق في المحاسبة والضمان إنها انتفاضة واضحة إنها انتفاضة واضحة لبدل الضغط على هذا البلد وزعزاته هذا البلد الذي هو أكثر البلدان عانى من العمليات الإرهابية هذا البلد الوحيد الذي شهد له القاصي والداني في نجاحه على هذه الجماعات الإرهابية هذا البلد الذي لم تنشأ به جماعة واحدة فكل الجماعات الإرهابية تأتيه من الخارج ممثلة بالقاعدة وداعش وغيرها هي أكثر الدول التي تسلطت عليها هذه الجماعات بينما نرى الدول الراعيه لهذه الجماعات منذ نشاتها وولادتها قد سلمت من ذلك كله انه المكر الذي ذكره الله جل وعلا هو القائد المعنوي للنصر اجتماع القلوب قبل الأبدان هو العدة الحقيقية بعد الإيمان لحصول النصر قال السبي رحمه الله وأنت إذا استقرت الدول الإسلامية وجدت السلم الأعظم في زوال ملكها في زوال ملكها ترك الدين والتفرق الذي أطمع فيه الأعداء أي والأخوة. إن من الحصافة إن من الحصافة وعزة الرأي أن نعلم ما يدور وخطط لنا من قبل أعدائنا وأن نكون على مستوى من الوعي وأن نكون على مستوى من الوعي وأن لا تستجغل المصائب لقول أو فعل لقول أو فعل ما لا يحمد عباده. وإذا وقعت مصيبة وإذا وقعت مصيبة. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا قالوا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون من هو المهتدون هم الصابرون واعلموا عباد الله انه ما نزل بلاء الا بذنب إذا نزلت ولا تخص ولو أن أهل البراءة من والتقوا لفتحنا عليهم من السماء والأرض فدعوة الله دعوة لعاده من جل الله عزيم عليهم، وما أنعم الله عليهم، ونحافظ على هذا الكيان العظيم، ونتمي الله، ونتمي الله في ألسنتنا، وما تكتبه عيدنا في أجهزة التواصل من سب وتجيش وكلام يعندي إلى الفوضى، فكل ستسأل أعضاءه يوم القيامة عما اقترفت وجنت والله لا يخفى عليه خافية، وتعجلوا. بل وايقنوا عباد الله ان الله يمهل ولا يهمل وان الكفار مذحورون متى ما تمسكنا بهدي نبينا وتذكروا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ليمهل الظالم حتى اذا اخذه لم يفلت ثم قرأ وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد بل إنه قال في الحديث يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وما يخبط له الاعداء اباد الوجه الحقيقي للحضاره الكافره والتحضر المنافق والعداله الزائفه بعدذاك أنله ثم ص ووسّ على وصلول الهذا وإما منله تقد الأ ك فقالان جلا وعلى إنله هو بلا إنده على النبي يا أي ح الذيها عملوا ص عليهه ووس